Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ya ayuh al-Zamil, bukan Laila, ilah Qalila, nisfahu awin, kusminhu Qalila. Auzad'alihi, waradtil al-Qur'an, terutila. Inna sanulqii'alaika qaula thqila.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 اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولين النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا ان كان لهم وج히ما وطعاما ذا رصه وعذابا اليما Yoma terjul f'Al-Ard wal-Jibāl, wa kānatil-Jibāl kathībam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 وآخرون يقاتلون في سبيل الله أقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله ان الله غفور